الهاجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب مطلب الرجعة ومنها أنه ما قال أضلوه محمد بن بابويه القمي. هانش لم أجد هذا النص في عقائد ابن بابويه لكن ذكره, لكن ذكره مجملا في مختصر التحفة الصفحة المئتان والهواحدة بعد المئتين انتهى الهانش في عقائده في لقحة الإيمان بالرجعة فإنهم عليهم الصلاة قالوا من لم يؤمن برجعتنا فليس منا وإليه ذهر جميع علمائهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه والأئمة الاثنى عشر يحيون في آخر الزمان ويحشرون بعد خروج المهدي وبعد قتله الدجال ويحيا كل من الخلفاء الثلاثة وقتلت الأئمة فيقتل النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء أحدا والقتله قصاصا ويصلبون الظالمين ويبتدئون بصلب أبي بكر ويبتدئون بصلب أبي بكر وعمر على شجرة فمن قائل يقول إن تلك تكون رطبه فتجف تلك الشجرة بعد أن صلب عليها فيظل بذلك خلق كثير من أهل الحق ويقولون ظلمناهم ومن قائل يقول الشجرة تكون نابسة فتخضر بعد الصلب ويهتدي به جم غفير من محبيهما قيل ذكروا في كتبهم أن تلك الشجرة نخلة وأنها تطول حتى يراها أهل المشتق والمغرب وأن الدنيا تبقى بعد ذلك خمسين ألف سنة وقيل مئة وعشرين ألف سنة لكل إمام من الاثنى عشر ألف سنة وقال بعضهم إلا المهدي فإن له ثمانين ألف سنة ثم يرجع آدم ثم شيث ثم إبريس ثم نوح ثم بقية الأنبياء إلى أن ينتهي إلى المهدي وأن الدنيا غير فانين وأن الآخرة غير آتين كذا نقل عنه الله أعلم فانظر أيها المؤمن إلى ثخافة رأي هؤلاء الأغبياء يختلقون ما يرده بديهه العقل وصراحة النقل وقولهم هذا مستلزم تكذيب ما ثبت قطعا في الآيات والأحاديث من عدم رجوع الموت إلى الدنيا فالمجادلة مع هؤلاء الحمر تضييع للوقت لو كان لهم عقل لما تكل تكلوا أي شيء هامش مزيدة على النص لفظة شيء انتهى الهامش يجعله المسخرة للسبيان ويمد كلامهم أسماء أهل الإيقان لكن الله سلب عقولهم وخذ لهم في الوقيعة في خلص أوليائه لشقاوة سبقت لهم مطلب زيادتهم في الأذان ومنها زيادتهم في هذه الأزمنة في الأذان والإقامة وفي التشهد بعد الشهادتين أن علي ولي الله وهذه بدعة مخالفة للدين لم يرد بها كتاب ولا سنة ولم يكن عليها إجماع ولا فيها قياس صحيح ومخالفة لأهل مذهبهم فردها لا يحتاج إليه مطلب الجمع بين الصلاتين ومنها تجميز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير عذر وقد روى المذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بين الصلاتين بغير عذر فقد أتى بابا من الكبائر هامش سنن الترمذي الجزء الأول الصفحة السادسة والخمسون والثلاثمائة امتهى الهامش وقد ورد أن من أشرات الساعة هامش في الأصل اشتراط انتهى الهامش وقد ورد أن من أشرات الساعة تأخير الصلاة عن أوقاتها وما رؤي عن ابن عباس رضي الله عنه من الجمع بين العصرين والعيشاءين فمؤول بتأخير الأولى إلى آخر وقتها وأداء الأخرى في أول وقتها والله أعلم قيل إن سبب جمعهم بين الظهرين والمغربين طول الدهر مع اختيار التأخير فيهما هو أنهم ينتظرون القائم المختفي في السرداب. هامش. في الهامش خروج المهدي آني إمامهم الغائب المنتظر. انتهى الهامش. ليقتلوا به فيؤخرون الظهر إلى العصر إلى قريب غروب الشمس فإذا يأشوا من الإيمان واصفرت الشمس وصارت بين قرن الشيطان نقروا عند ذلك كنقر الديك فصلوا الصلاتين من غير خشوع ولا تمأنيلة فرادا من غير جماعة ورجعوا خائبين خاسرين نسأل الله العفو والعافية وقد صاروا بذلك وبيقوفهم بالجبل على ذلك السردان وصياحهم بأن يخرج إليهم ضحكة لأولي الألباب ولقد أحسن القائل شعر هامش الصوائق المحرقة الصفحة الثامنة والستون والمئة انتهى الهامش ما انا للسرداب أي لذا الذي كلمتوه بجهلكم ما انا فعلى أقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلان مطلب العصمة ومنها اشتراطهم كون الإمام معصوم وإدابهم على الله عدم إخلاء الزمان من إمام معصوم وحصر الإمام المعصومين في 12 عشر هامش هكذا في الأصل والصحيح وحصر الأئمة انتهى الهامش وبطلار هذا وتناقضه واجتماله على سوء الأدب مع الله أظهر من أيذكر هامش منهج الكرامة الصفحة الثالثة وتسعون بالمئة انتهى الهامش وبطلان هذا وتناقضه واجتماله على سوء الأذب مع الله أظهر من أن يذكر وأبطل بهذا القول الباطل الجماعة في الصلاة التي هي من أعلى شعائر الإسلام لكنهم ليس لهم نصيب منها فحرموا هذه الكرامة العالية مطلب المتعة ومنها إذاحتهم نكاح المتعة بل يجعلونها خيرا من سبعين نكاحا دائما وقد جوز لهم شيخهم الغالي علي بن العالي أن يتمتع 12 نفسا في ليلة واحدة بمرات واحدة وإذا جاءت بولد منهم أقرع فمن خرجت قرعته كان الولد له قلت هذا مثل أنكحة الجاهلية التي أبطله الشرع كما في الصحيح هامش البخاري الجزء الثالث الصفحة الثامنة والأربعون والثلاثمائة انتهى الهامش وعن علي رضي الله عنه أنه قال هامش لعله أن رسول الله انتهى الهمش. أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النكاح المتعة. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. همش الدارمي الجزء الثاني الصفحة الأربعون والمئة. النسائي الجزء الثالث الصفحة الثالثة والمئة. البخاري الجزء الثالث الصفحة الثالثة والأربعون ومئتان. مسلم الجزء الثالث الصفحة السابعة والعشرون بعد الالف انتهى الهمش. وعن سلمة ابن الأكوى رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أباح نكاح المتعة ثم حرمها رواه الشيخان هامش مسلم الجزء الثالث صفحة الثالثة والعشرون والألف البخاري الجزء الثالث صفحة الثالثة والأربعون والمئتان وفي الهامش أن بعد ذلك بياضا في الأصل بقدر السن ولا فائدة من ذلك كما ترى انتهى الهامش وعرى مسلم في صحيحه عن سابرة نحو ذلك هامش صحيح مسلم الجزء الثاني الصفحة الرابعة على الشونة والألف والخامسة على الشونة والألف انتهى الهامش وعن ابن عمر نهانا عنها يعني المتعهر رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الطبراني بإسناد قوي هامش مجمع الزوائد الجزء الثالث الصفحة الخامسة والستون والمئتان انتهى الهامش وقد نقل عن ابن عباس رجوعه عنها هامش سنان التنذين الجزء الثالث الصفحة الثلاثون والأربعمائة انتهى الهامج وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه أهدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث وإسناده حسن هامج مجمع الزوائد الجزء الرابع الصفحة الرابعة والستون والمئتان انتهى الهامج وعن ابن عباس رضي الله عنه قال كانت المتعة في أول الإسلام حتى نزلت هذه الآية حرمت عليكم وتصديقها من القرآن إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وما سوا هذا فهو حرام رواه الطبراني والبيهقي هامش سنن التلمذي الجزء الثالث الصفحة الثلاثون بعد الأربع والحال انتهى الهامش والحاصل أن المتعة كانت حلالا ثم نسخت وحرمت تحريما مؤبدا فمن فعلها فقد فتح على نفسه باب الزنا مطلب النكاح بلا ولي وشهود ومنها إباحتهم النكاح بلا ولي ولا شهود وهذا هو الزنا بعينه قال الحلي منهم ولا يشترط في نكاح رشيدة الولي ولا يشترط الشهود في شيء من الأنكحة ولو تآمر على الكتمان لم يبطل انتهى هامش شرائع الإسلام الجزء الثاني الصفحة الثامنة انتهى الهامش عن أمران بن حسين أنه صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل رواه الشافعي والطبراني والدارقطني والبيهقي هامش سنن الدارقطني الجزء الرابع الصفحة السابعة والأشيون والمئتان سنن أبي داود الجزء الأول الصفحة الحادية والثمانون والأربعمائة انتهى الهامش وهذا وإن كان منقطعا فإن أهل العلم يقولون به وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي رواه أحمد وأبو داود والتمذي وابن ماجه والحاكم هامج ابن ماجه الجزء الأول الصفحة الخامسة والستمائة التمذي الجزء الثالث الصفحة السابعة والاربعمائة انتهى الهامج وقال وقد صحت الروايات فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وزينب بنت جحش قال الباب عن علي أنه قال لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل وابن عباس وغيرهما وسرد تمام ثلاثين صحابية هامش ابن ماجه الجزء الاول الصفحة الخامسة والستمائة سنة الجزء الثالث الصفحة السابعة والاربعمائة وانظر المستدرك الجزء الثاني الصفحة الحادية والاربعين الى الثانية والاربعين الهامش وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي من رأى انكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل رواه الشافعي وأحمد وأبو داود والتنمذي وابن ماجه وأبو عوانة وابن حبان والحاكم هامش سنن أبو داود الجزء الأول الصفحة الحادية والثمانون والأربعمائة ابن ماجه الجزء الأول الصفحة الخامسة بعد الستمائة انتهى الهامش وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة المرأة ولا نفسها إنما الزامية التي تنكح نفسها وفي لفظ التي تنكح نفسها هي الزانية رواه ابن ماجه والدار قطني هامش سنوه الدار قطني الجزء الثالث الصفحة السابعة والعشرون والمائتان ابن ماجه الجزء الاول الصفحة الخامسة بعد الستمائة انتهى الهامش وعن اكلمة ابن خالد قال جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن سيب امرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر فنك... فجلد الناكح والمنكح رواه الشافعي والدارقطني هامش سنن الدارقطني الجزء الثالث الصفحة الخامسة على الشون المنتقى الجزء الثاني الصفحة التاسعة والثلاثون والخمسمائة انتهى الهامش ورواه الدارقطني وعلي الشعبي قال ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد في النكاح من علي بن أبي طالب كان يضرب فيه رواه الشافعي ودارقطني هامش سنا الدارقطني الجزء الثالث الصفحة التاسعة والعشرون والمائتان المنتقاة الجزء الثاني الصفحة التاسعة والثلاثون والخمسمائة إلى الأربعين والخمسمائة انتهى الهامش قد روا ابن خيثمة مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. هامش مجمع الزوائد الجزء الثالث صفحة السادسة والثمانون والمائتين. انتهى الهامش. وعن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا لا نكاح إلا بأربعة خاطب وولي وشاهدين. هامش مجمع الزوائد الجزء الثالث على صفحة السادسة والثمانون والمائتين. انتهى الهامش. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال أدنى ما يكون في المكاح أربعة الذي يتزوج والذي يزوج وشاهدان رواه ابن أبي شيبة وصححه البيهقي ورواه الدارقطني هامش المصنف الجزء الرابع الصفحة الحادية والثلاثون والمئة وعنده الذي يزوج والذي يتزوج وشاهدين انتهى الهامش وعن عائشة رضي الله عنها نحو ذلك وروى التلميذي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البغايا التي ينكحن أنفسهن بغير بينه هامش سنن التلميذي الجزء الثالث الصفحة الحادية عشر بعد الأربعمائة انتهى الهامش وروى مالك عن أبي الزبير أن أمر أتي بنكاح لم يشهد, لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة قال هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمته هامش الموطأ الجزء الثاني الصفحة الخامسة والثلاثون وعن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلن النكاح رواه أحمد والحاكم وصححه المستدرك الجزء الثاني الصفحة الثالثة والثمانون والمئة المسند الجزء الرابع الصفحة الخامسة انتهى الهامش قال بعض السادة هامش وسائل الشيعة الجزء السابع الصفحة الثالثة والستون والاربعمائة والرابعة والستون والاربعمائة انتهى الهامش واذا طلق سمعك ما سردنا عليك من الاحاديث فقد ظهر لك بطلان مذهبهم في تجويزهم المكاح بغير ولي ولا شهود والله اعلم مطلب وط الجارية بالاباحة ومنها تجوزه الوطأ الجارية للغير بالإباحة قال الحلي يجوز إباحة الأمة للغير بشرط كون مبيح مالكا لرقته جائز التصرف وكون الأمة مباحة بالنسبة إلى من أبيحت له هامش وسائل الشيعة الجزء السابع الصفحة الثالثة والستون إلى الرابعة والستين انتهى الهامش ويكفي في رب هذا الباطل قوله تعالى والذين هم لفرودهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم هامش المعارج التاسعة والعشرون والثلاثون انتهى الهامش ومعلوم قطعا أن وطعها ليس بالنكاح ولا بملك اليمين وقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء سورة النور الآية الثالثة والثلاثون انتهى الهامش مطلب الجمع بين المرأة وعمتها ومنها تجليزه الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها هامش الممعة الدمشقية الجزء الخامس الصفحة الحادية والثمانون والمئة. انتهى الهامش وعلى هذا ما ورد عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا العم على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها والخالة على بنت اختها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الكبرى رواه البزار هامش سنن الترمذي الجزء الثالث الصفحة الثالثة والثلاثون الفتح الكبير الجزء الثالث الصفحة الحادية والاربعون والثلاثمائة الى ثالثة والاربعين مجمع الزوائد الرابع الثالثة والستون والمئتان انتهى الهامش وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها بمثل حديث علي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان وزاد عن ابن عباس إنكم إذا فعلتم قطعتم أرحامكم هامش سنن أبي داود الجزء الأول الصفحة السادسة والسبعون والأربعمائة انتهى الهامش وروا ابن ماجع عن أبي سعيد النحوة هامش ابن ماجع الجزء الأول الصفحة الحادية والعشرون والستمائة انتهى الهامش. وروى ابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنه نحوى، هامش مجمع الزوائد الجزء الثالث الصفحة الثالثة والستون والمائتان انتهى. وروى عبدا التلمذي والنسائي عن أبي هريرة نحوى ذلك، هامش النسائي الجزء السادس الصفحة الثمانون. سنن أبي داود الجزء الأول الصفحة السادسة والسبعون والأربعمائة انتهى وروا احمد والبخاري والتلمذي والنسائي عن دابري نحو ذلك هامش النسائي الجزء السادس الصفحة الحادية والثمانون البخاري الجزء الثالث الصفحة الخامسة والأربعون والمائتان انتهى وكلها مرفوعة ونقل ابن عبد البر الاجماع على حرمة ذلك هامش سبل السلام الجزء الثالث الصفحة الرابعة والعشرون والمية انتهى الهامش وبهذا وامثاله تعرف أن الرافضة هامش في الاصل رفضة انتهى الهامش تعرف أن الرافضة أكثر أكثر الناس تركا لما أمر الله واثباتا لما حرمه وأن كثيرا منهم ناشئ عن نطفة خبيثة موضوعة في راح من حرام ولذا لا ترى منهم إلا الخبيث اعتقادا وعمل وقد قيل كل شيء يرجع إلى أصله مطلب إباحتهم أبعدهم الله إتيان المرأة في دبرها ومنها إباحتهم إتيان الزوج والمملكة في الدبر هامش المختصر النافع الصفحة السادسة والتسعون والمئة شرائع الإسلام الجزء الثاني الصفحة السابعة انتهى الهامش وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما يدل على أن المراد من قوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم هامش البقرة الثالثة والعشرون والمئتان انتهى الهامش هو الإتيان في القبل وإليه يرشد لفظ الحرث بل هو نص في ذلك وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم نعلم من فعل ذلك في الدبر وإطلاق الكفر عليه هامش سنن أبي داود الجزء الثاني الصفحة الثامنة والتسعون والأربعمائة وانظر زاد المعاد الجزء الثالث الصفحة الثامنة والأربعين والمائة انتهى الهامش فهو خليق أن يكون حراما قطعيا يخاف على مستحله الكفر الله الحافظ مطلب مسح الرجلين ومنها إيجابهم المسح على الرجلين ومنعهم غسلهما والمسح على الخفين هامش من لا يحضره الفقيه الجزء الأول الصفحة السادسة عشرة انتهى الهامش وقد صحى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم النحل الرابعة والأربعون برواية علي رضي الله عنه واسلوب ما والأمر به هامش صحيح مسلم الجزء الأول صفحة الثانية والثلاثون انتهى وكذا يعمل برواية عثمان وابن عباس وزيد بن عاصم ومعاوية بن مرة والمقداد ابن معدي كرب وأنس وعائشة وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وعمر بن عنبسة وغيرهم هامش سنة أبي داود الجزء الأول الصفحة السادسة والثلاثون سنة النسائية الجزء الأول الصفحة التاسعة والستون انتهى وقد صحا ويل للأعقاب من النار صحيح البخاري الجزء الاول الصفحة الثالثة والعربعون سنن ابن ماجه الجزء الاول الصفحة الرابعة والخمسون والمئة انتهى فمجموع ما ورد عنه في رسله ما فعلا وقولا يفيد العلم الضروري للقيمين ومن انكر ذلك فقد انكر المتواتر وحال منكره معلوم اقل مراتبه ان يكون فاسقا بل قد تكون صلاته باطلة فيبعث يوم خيامة مصليا بالاعتهارة شرائية الله اعلم وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم برواية نحو الخمسين من الصحابة او ثمانين او ازيد المسح على الخفين فمنكره مبتدع فلا خير في قوم يتركون المتواتر من فاله صلى الله عليه وسلم الذي يجب اتباعه في جميع اموره من اتبعه وصل ومن لم يتبعه ضل وانفصل أحيان الله على سنته وأماتنا على ملته وحشرنا في زمرته صلى الله عليه وسلم. مطلب الطلاق بالثلاث في لفظ واحد ومنها قولهم أن من طلق امرأته بالثلاث في لفظ واحد لا يقع شيء هامش وسيلة النجاة الجزء الثاني الصفحة الحادية والسبعون انتهى وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة وإجماع أهل الإسلام فإنهم أجمعوا على وقوع الطلاق وإنما اختلافهم في عدد الطلاق أهي واحدة أم ثلاث روى ابن ماجه عن الشعبي قال قلت لفاطمة بنت قيز حدثوني عن طلاقك قالت طلق من زوجي ثلاثا وهو خارج إلى اليمن فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هامش سنن ابن ماجه الجزء الأول الصفحة الثانية والخمسون والستمائة انتهى الهامش وروا بين عن علي رضي الله عنه في من طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها قال لا تحل حتى تنكح زوجا غيره هامش السنن الجزء السابع الصف الرابع والثلاثين والثلاثمائة انتهى وروى ابن عدي عنه إذا طلق رجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هامش نفس المصدر والجزء الصفحة الأربعون بعد الثلاثمائة انتهى الهامش وروى البيهة عن مسلمة ابن جعفر الأحمس قال قلت لجعفر بن محمد إن قوما يزعمون أن من طلق ثلاثا بجهالة أرد إلى السنة يجعلونها واحدة يأوونها عنكم قال معاذ الله أن يكون هذا من قولنا من طلق ثلاثا فهو كما قال هامش جمع الجوامع الجزء الأول الصفحة السبعون وعنده إذا طلق الرجل مرأته ثلاثا عند الإقراء أو طلقها ثلاثا مبهما لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره انتهى الهامش وتعرف بهذا وأضرابه افتراء الرافضة الكذبة على أهل البيت وأن مذهبهم مذهب أهل السنة والجماعة وروي عن غير واحد من الصحابة ما يوافق هذا وروي عن الحسن رضي الله عنه ما يؤيد ذلك فهؤلاء الإمامية خارجون عن السنة بل عن الملة واقعون في الزنا وما أكثر ما فتحوا على أنفسهم أبواب الزنا في القبل والدبر فما أحقهم بأن يكونوا أولاد الزنا حمان الله وإياكم معاشر الإخوان من اتباع خطوات الشيطان مطلب نفي القدر ولنها قولهم إن الله لم يقدر شيئا في الأزل وأن الله لم يرد شرا ولا يريده همش؟ انظر الكافي الجزء الاول الصفحة الخامسة والخمسون والمئة الى الستين والمئة انتهى الهامش وقد روى مسلم ان قوله تعالى ان كل شيء خلقناه بقدر نزل حين نازل المشركون فيه هامش صحيح الجزء الرابع. الصفحة السالسة والاربعون بعد الالفين عزيز المستمع يقصد صحيح مسلم انتهى الهامش وقد قال بعض السادة قد رويت في إثبات القدر وما يتعلق به أحاديث رويت عن أكثر من مئة صحابي رضي الله عنهم. قد ورد عن صلى الله عليه وسلم لكل أمة مدوس ومدوس هذه الأمة الذين لا يقو الذين يقولون لا قدر. هامش سورة أبي داود الجزء الثاني الصفحة الخامسة والعشرون والخمسمئة. مسند أحمد الجزء الثاني الصفحة السادسة والثمانون انتهى. فإذا علمت ذلك فعلم أن الله علم الأشياء قبل وجودها إجمالا وتفصيلا كلية وجزئية وعلم ما يتعلق به وقدر في, الأزل وقدر في الأزل لكل شيء قدر فلا يزيد ولا ينقص ولا يتقدم ولا يتأخر وأنه لا يوجد شيء الا بإرادة الله ومشيئته والله بكل شيء عليم وما قدر الله يكون وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وثبت ذلك ببداهة العقل وتوتر النقل وعلم يقين فمن أنكر هذا البديهي والمتواتر فإن لم, يصر فإن لم يصر كافرا فلا أقل من أن يصير فاسقا هامش فلا أقل من لفظة من مزيدة على النص انتهى الهامش مطلب مشابهتهم اليهود ومن قبائحهم تشابههم باليهود ولهم بهم مشابهات منها أنهم يضاهون اليهود الذين رموا مريم الطاهرة بالفاحشة بقذف في زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة المبرأة بالبهتان وسلبوا بذلك ذلك الإيمان ويشابهونهم في قولهم إن دين بنت يعقوب خرجت وهي عذراء فافترعها مشرك بقولهم إن عمر اغتصب بنت علي رضي الله عنه وبلبس التيجان فإنها من ألبسة اليهود وبقص اللحاء أو حلقها أو إعفاء الشوارب هذا دين اليهود وإخوانهم من الكفر ومما أن اليهود مثقوا قردة وخنازير وقد مقل أنه وقع ذلك لبعض رافضة في المدينة المنورة وغيرها بل قد قيل إنهم تمسخ صوروهم ووجهوهم عند الموت والله أعلم مطلب تركهم الجمعة والجماعة ومنها هامش منها مزيدة على النص انتهى الهامش ومنها ترك الجمعة والجماعة وكذلك اليهود فإنهم لا يصلون إلا فرادا ومنها تركهم قول آمين وراء الإمام في الصلاة فإنهم لا يقولون آمين يزعمون أن الصلاة تبطل به ومنها تركهم تحية السلام فيما بينهم وإذا سلموا فعلوا بعكس السنة هامش بدءا من ومنها تركهم تحية السلام إلى كلمة السنة هذا بين قوسين من الهامش انتهى الهامش ومنها خروجهم من الصلاة بالفعل وتركهم السلام في الصلاة فإنهم يخرجون من الصلاة من غير سلام بل يرفعون أيديهم ويضربون بها على ركبهم كأذناب الخيل الشمس ومن شدة عدوانهم للمسلمين وأخبر الله عن يهود تجدن أشد الناس للذين آمنوا يهود المائدة الثانية والثمانون وكذلك هؤلاء أشد الناس عداوة لأهل السنة والجماعة حتى أنهم يعدونهم أنجاسا فقد شابه اليهود في ذلك ومن خالطهم لا ينكر وديد ذلك فيهم ومنها أنهم يجمعون بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها يشابهون اليهود فإنهم كانوا يجمعون في شرع يعقوب بين الأختين ومنها قولهم إن من عداهم من الأمة لا يدخلون الجنة بل يخلدون في النار وقد قال اليهود والنصارى لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى البقرة الحادية عشرة بعد المئة ومنها اتخاذهم الصور الحيوانية كاليهود والنصارى وقد ورد الوعاد الشديد في تصوير الصور ذات الأرواح في البخاري وغيره أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين هامش مسند أحمد الجزء الرابع الصفحة الثامنة والثلاثمئة بلفظ المصور بالإفراد انتهى الهامج وأنه قال إن المصور يكلف يوم القيامة أن ينفخ الروح فيما صوره وليس بنافخ هامج البخاري الجزء الرابع الصفحة الثالثة والثلاثون انتهى الهامج ولا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ذات روح ومن تخلفهم عن نصر كما خذلوا عليا وحسينا وزيدا وغيرهم رضي الله عنهم قبحهم الله ما أعظم دعوان في حب أهل البيت وأجنبهم عن مَصْرِهِمْ وقد قال اليهود لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا ها هنا قائدون المائدة الرابعة والعشرون انتهى الوجه الأول